آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصرف الرياح آيات لقوم يعقلون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 يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَدَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ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 جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا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 119. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء, سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 119. الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا وَهَوَى وَأَضَلْهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنِ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ؟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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا كَذَّبْنَا وَقَالُوا اُكْتُبُوا بِآبَائِنَا إِن كنتم صَادِقِينَ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 119. فكتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 110. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته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 وق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما, ندري مَا الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين